هل علم الأصول يعتمد عليه اعتماداً كلياً الجواب أما الأصول فعلاً فنعم ولا بد من البناء عليها أصول الدين معرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعرفة أصول الدين توحيد الله عز وجل بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان فينبغ الإنسان أن يبني دينه على أصول ثابتة يلقى بها الله عز وجل ولهذا قعد أهل العلم قواعد مبنية على أدلة الكتاب والسنة وأما على ما ذكر في بعض كتب الأصول التي دخلها علم الكلام ففيها الغث والسمين وغثها أكثر من سمينها لذا فإن القرآن أعظم اصل وهذا كتاب أنزلناه مبارك إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى أصل هداية وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة الأممينين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والسنة اصل هداية تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هديا عليه أبو عليها بالنواجد وفهمهما على طريقة السلف أصل هداية ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصله جهنم وساءة مصيرا فأصول أهل السنة ثلاثة أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحب عن الله عليهم وهذه الأصول تتضمن أصولاً ايضا مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان وهكذا ما إلى ذلك من أمور دين الله عز وجل هذا هو ثابت أما كتب الأصول التي هي علم كلام كالمحصول للراجع والمستصفى للعزال ومثال هذه كتاب الآمدي كتب كثيرة دخلها علم الكلام ياخذ الإنسان منها ما يفهم به مسائل الفقه يعني وما يكون بذلك يسيرا عليه كدراسة مثلا الرسالة للشافعي إعلام الموقعين بالقيم كتاب عظيم في التأصيل فيه تأصيل عظيم يأتي بالمسألة ثم يأتي بأدلة أصلها فمثلا القياس أتى عليه بأدلة في القرآن والسنة وأتى بالرؤية وأتى وكلها يأصل بها ما يتعلق بالكياس شيء عجيب شيء عجيب علم غزير في هذا الكتاب علم الإعلام الموقعين لهذا أولاه كثير من اهل العلم العناية كالإمام بن باز رحمه الله كان يكرر القراءة في كتاب زاد المعاد كتاب علم الموقعين وهكذا الشيخ بكر رحمه الله اعتنى بكتب ابن القيم عنايه فائقة ومن هذا الكتاب ف كذلك الرساله الشافعي كذلك كتاب الاحاد صحيح البخاري كتاب العلم وكتب كثير من صحيح البخاري تعتبر اصول بل صحيح البخاري كله اصل وصحيح مسلم كله اصل للدين وهكذا السنن ثابتها كله اصل واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اصول دين الله عز وجل الكتاب والسنة تحذر أن تتخبط في مسائل الأصول الشاردة النائية التي لا لا تدري إلا وقد توهت بك إلى يعني مزالك كثيرة مزالك العصولي ألف فيها الصنعان رحمه الله ألف فيها كثير من العلماء لهم مزالك إلى المجاز من المجاز وإلى أمور لا تمت إلى النفع بصلة هنا كتب مختصرات في هذا الجانب تأخذ مثل مذكرة الشنقيطي مختصرة من الروضة والحقيقة أن الشنقيط رحمه الله متمكن في هذا الجانب تمكن لا نظير له في عصره الشنقيطي متمكن في هذا الجانب بل وفي التفسير في الأصول وفي التفسير تمكن لا نظير له في عصره هذا وله إناية ليست بواسعة بعلم الحديث يعتني به لا بس يعتبر هو من من يعتني به لكن ليس موليه كما أولاه المحدثون فالمحدثون هم درجات في علم الحديث الإمام بن باز محدث الإمام النجدي محدث هكذا العثيم المحدث لكن ليس في الحديث مثلا ومكنته كالعلام الألباني وشيخنا رحمه الله ومن اعتنى بذلك في هذا الفن في هذا الفن بذلك باب التخصص معروف ولكل درجات مما عملوا الشاهد من هذا أنه يعتبر ممن له عناية في هذا الجانب فكتابه المذكرة كتاب مقارب مسدد, مسدد, مسدد مقارب لهذا الجانب وله تعقبات وله كذا في جانب القياس جانب كذا استرسل معهم نعم وإلا فله ترجيحات جيدة يستفاد منها فهو قريب في هذا الشأن هناك أيضا من صنف على منوال كتب شيخ الإسلام وتلميذه كتبا لا بأس بها وفي الحقيقة معالم أصول الفقه لذلك الجيزاني الحزبي الكتاب طيب والرجل حزبي فيما علمنا وفيما يعلم لكن الكتاب استفاد منه معالم أصول الفقه للجيزاني كتاب ينقل من مصادره يعني من مصادر من كتب شيخ الإسلام في كثير من المسائل يعتني ولا يسلم يدسون بعض الأشياء لكن النقولات حاصلة استفاد منها ويعود إلى مصادرها الحمد لله أما هو كما سمعتم وهكذا أصول العلم أصول كتاب جيد للبادئين منظمة العمريطي كتاب جيد ما عدا المجاز وما عدا بالتوسعات ولا هو كتاب جيد لمنظمة الامريطي للبادئين إذا حفظت تفتح الذهن في علم العصور